بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فيطيب لأسرة مؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في مصحف القارئ الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب الحرم المدني الشريف